السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن اليوم مع سورة البروج والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود سأبدأ بقصة قتل أصحاب الأخدود ذكروا أن ملكا كان عنده ساحر فلما كبر الساحر كان هذا الساحر يخبر الملك بخفايا الناس يقول فلان اليوم صنع كذا وفلان قال لفلان كذا فإذا جاءوا عند الملك قال لهم الملك أنت صنعت كذا وأنت... فيكون كيف تعرف يا ملك قال أنا ربكم أنا ربكم أعرف أعمالكم فصاروا يخافون من لما كبر الساحر قال للملك أني قد كبرت وأنا أخاف أني أموت ويذهب عنكم السحر فاختر لي أيها الملك غلاما فطنا لقنا وأعلمه السحر فاختار له الملك غلاما حتى يدربه الساحر ويصبح هو الساحر عند الملك بعد موت هذا الساحر صار هذا الغلام يأتي وهو غلام ذكي ويتعلم عند الساحر والساحر يقنعه ان هذا ترى الملك هو ربك وانت تفعل كذا وكذا له ويذهب الغلام الى بيتك كل يوم صار الغلام وهو يأتي يمر براهب يتعبد وينظر اليه ماذا يفعل هذا فجاء الغلام يوما الى الراهب وقال انت ما تعبد ماذا تفعل قال انا اعبد ربي قال ربك الملك اللي نعبده نحن قال لا ربي وربك الله ورب الملك وعلمه الايمان وصار الغلام يذهب عند الساحر ويتعلم السحر ويمر بالراهب ويتعلم التوحيد والعبادة فصار الساحر إذا وصل إليه لأنه يأخذ درسه وهو رايح عند الراهب يضربه ليش تتأخر فقال الغلام لي أنا إذا تأخرت على الساحر يضربني فقال له الراهب إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي اليوم أخروني أهلي لا تخبرهم أنك جلست عندي وإذا خشيت أهلك وأنت راجع لما تأخذ الدرس فقل أخرني الساحر ومشهت الأيام والغلام يتلقى درسا في السحر ودرسا في العبادة والتوحيد يوم من الأيام رأى الغلام مر في طريق الناس فرأى دهبة عظيمة قد حبست الناس وقفت في الطريق دابة عظيمة وخاف الناس منها فقال الغلام اليوم أعلم الراهب أفضل أم الساحر أفضل وأخذ حجر من الأرض قال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس ثم رماها وقع الحجر على الدابه وماتت إن كان أمر الراهب احب اليك يا رب يقتل الدابه فقتلها الله فعلم الغلام أن الراهب معه الحق ومشت الايام وكان الراهب يقول للغلام لما ذكر له القصه قال انا اليوم حصل لي كذا وضربت الدابه وماتت وقال له الراهب يا بني انت اليوم افضل مني وانك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي لا تخبر عني ف الأيام وصار الغلام يعالج الناس يبرئ الأكماه يعني يعالج الناس من سائر الأدواء الأعمى وغيره يعالجهم فسمع, فسمع جليس للملك وزير عند الملك أعمى سمع واحد يعالج فذهب عند هذا الغلام ودخل الأعمى ومعه مجموعة من الخدم يحملون الهدايا وضعها بين يدي الغلام وقال الوزير للغلام ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني إذا أنت شفيتني كلها الهدايا لك قال الغلام إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله تعالى إن آمنت بالله دعوت الله فشفاك فآمن الوزير شرح له الإيمان فآمن بالله فدع الله وشفي وصار مبصرا فلما جاء الصباح ذهب هذا الوزير إلى الملك وجلس كما كان يجلس فالتفت الملك وإذا الوزير يرى فقال له الملك من رد عليك بصرك قال الوزير ربي قال انا قال أنا ربي وربك الله أنت بشر مثلا لست, لست ربا ربي وربك الله فما الذي حصل من الملك مع هذا الوزير وماذا فعل بالغلام والراهب نكمله إن شاء الله في تفسير سورة والسماء ذات البروج إن شاء الله في القادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته